كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِيَائَكُمْ عَلَى سَفَرِهِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَ فَرِهَانٌ مَقْضُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّرَ الَّذِي أَتَمَنَّى أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تكتموا الشهادة، وما يكتمها فإن له أثما قلبه، والله بما تعملون عليم.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 أسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرار كما حملته على الذين من قبلنا. رَبَّنَا ولا تحم لنا ما لا طاقت لنا به وعفواًنا وعفواًنا واغفر لنا وارحمنا أتمولانا فصرنا على القوم الكافرين